وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى إِسْرَائِيلَ إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذري يد من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولا تبل معلومة كبيرة. فإذا جاء وعدهما بعثنا عليكم عباد الله بأس شديد. فجاسوا خلال الديار. فجاسوا خلال الديار وكان وعدهم مفعولا. ثم وردنا لكم القرى عليهم وأمددناكم. بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسودوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 فمحونا ايه الليل وجعلنا آيَةً النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فَإِنَّمَا يهتدي بنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها ولا تسر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا ان نهلك قَرْيَةً أَمَرْنَا مترفيها ففسقوا فيها امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا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 وَقَدَّى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن إِنْ دَعَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا فَلَا لهما لَهُمَا ولا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, لهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذر من الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأغوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تردوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا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 إن السمع والبصر والفؤاد كلنا كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخطق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك متروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 إن يشأ يرحمكم أو إن وَمَا يعذبكم وما أرسلناك عليهم وربك أَعْلَمُ وربك فِي بمن في السماوات فَضَّلْنَا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا ينبكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخاطون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وما نرسم بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا قلنا للملائكه اسبدوا فَسَجَدُوا فسجدوا إِبْلِيسَ ابليس الا ابليس قال اا اسبدوا لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحترقن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك وردرك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا ولكن ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك اجل ربكم الذي هناك افضل من اجل ان يكون من فضله إنه كان بكم افضل وإذا مسكم الضر في البحر افضل من تدعون إلا إياه فلما افضل إلى اجل وكان الإنسان كفورا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 ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا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 ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أوريا من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم،, يوم القيامة على وجوههم عميا يَوْمَ على وبكما وصما، وأهم جهنم كلما خبت ذناءهم سعيرا.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 فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية وَكَانَ وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا مُوسَى موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أودوا العلم من قبره إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان, سجداً يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول